ليستيقن الذين أ و ت و ا الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا إ ي م ا ن ا ولا يرتاب الذين أ و ت و ا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض و ا والكافرون ماذا, والكافرون ماذا كذلك يضل الله موسوعه النابلسي ي ش ء ل ل ا ل و م ا هي ل ا س ل ا م ي ل ا ل س م ا و ا ل ل ي ل إ ذ الحسنى دبر و ا ص ب إ ن ه اسماء ل ي ح الله الحسنى في ي جنات ت س ل و ن عن ا ل م ج ر م ي ن م ا س ل ك ك م في س ق ر قالوا ل م ن ك ن من المصلين و ل م ن ك ن ن ط ع م ا ل م س ك يا ن ن و ك نخوض م ع ا ل خ ا ح م ي ن وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره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 هو أ ه ل ا ل ت ق و ى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة